Ja jestem pewna, że nie ma takiej osoby, ma باب حته تفسيخ يا جماعه يابا شفت التفسيخ خلاص يا لهوي في الدنيا ناس انا زاد همي من بعد ما راحت مني في الدنيا ناس انا زاد همي اوعى اي حد يروح حته كل كحتين بسكوتين وتعالى قناه سعد ولعها نار ثالث ايام العيد في الاوقات التاليه على تلفزيون الشمس